اي اخباركم نشوف النتائج ولا بعدين مذاكر شويه الاول مع الفقه قبل السيره تمسينا قدوني ظلمة ليه من عرضه شوفي اللي عدتني ها؟ شوفي اللي عدتني هديني اه حسيني حسيني يترق عرف اني محسيني مجاش حسيني يجيون كميس باش فنشوف حد بقى هنا مستلمو وما بمشتقى والأمين حسيني بيقعد ليوم الخميس كده قدامي هجيب الحركة صوانة يا قدر عد لا صوانة منقدرش نزعل هو موجودة هو يا أولاد طيب أموال إيه بس قاعد زي بعضه مشوف حد قاعد قدام أحمد نبيل يستحمل حسين يستحمل إنما أنت متهقل إيه فيه حد شوية استحمل أما الدمال بيأخذ شوية برضه بدي وادي الكافا رقمك ساميه مش عارف انا هنا هو تمام هو كويس تقبلنا خدنا حديث حديث الاول اسمه ايه اسمه حديث جبريل آه. عليه السلام حديث حديث الحياة بالله تسلم عليك كيف وبتسلم على خوتين ماشي في المغرب وما نعرف وين في المغرب خالص المسلم رحمه الله حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال ايه, ده؟ ده؟ إيه ده؟ ده عن يحيى ابن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري أرين هذا؟ قال فحججت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة حجة ولا حجة؟ أوه. قال تعالى حج البيت استطاع إليه سبيل حج وحج برأتان ولغتان وساق الحديث بمعنى حديث كهمث بمعنى حديث كهمث وإسنادهن وفيه بعض زياده ونقصان بعض زياده ونقصان واحرف ده عدد كده نقصان وفيه بعض زياده ونقصان واحرف معطف على بعض ما تجيش مضاف إليه هو إيه اللي أضيف إلى نقصان عارف زيادة عارف نقصان؟, نقصان بعض زيادة ومش بعض نقصان تسلم, تسلم يبقى بعض زيادة ونقصان معطوف على بعض وفيه نقصان أحرف وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد الخطان حدثنا عثمان بن غياس حفظوا الأسماء دي عشان تيجي في الكتب تفكرون بيه عشان نقول لكم ده مين وده مين ده مش عارفين اسمه ايه غياس وقلنا كهمس وقلنا حميد ابن عبد الرحمن الحمياري وطبعا حمد ابن زيد ده مشهور مش محتاج ضبط ويحيا ابن ايه يعمر يعمر احفظوا الاسماء المهمة دي اللي بتتكرر كثيرا قال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد من القطان عرفينه ده مين مين يحيى بن سعيد امير المؤمنين في الحديث الائمة دول لازم تمتبهوا ليهم وتعرفوا لأمراء المؤمنين في الحديث يعني أعلى الناس مقاما في الحديث حدثنا عثمان بن غياس غياس معناها إيه غياس يعني المطر ولا إمطار طبعا من الغوص المطر وأيضا الغيس بقى المطر والغوص اللي هو الإنجاء والإصابة بالرحمة نحوه حدثنا عبد الله بن بريدة بريدة تصغير إيه برد بردة تصغير بردة إنما برد تصغيره إيه؟ بريد عن يحيى بن يعمر وحمايدي بن عبد الرحمن الاسم لما يجي بعديه ابن تحزف أولا ألف الابن ويمنع الاسم من التنوية فتقول عن حمايدا خد بالك إنما لو قلت ابن فلان تقول عن حميدي من غير تنوين حميدي ابني ماشي يبقى أن أتى بعده ابن يمنع التنوينا عن يحيى بن يعمر وحميدي بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر مين اللي يعرف الفرق بين لقينا وقيانه؟ <تصفيق> لازم نكون ماشيين لقينا نحن لا المفعول لا الفاعلين. هي دي من ضمائر الرفع أولا النصب والجار يعني إيه من ضمائر الرفع والنصب والجار يعني تقع مرفوعة يقول من ضمائر الرفع يعني تقع فاعل أو نحن من المرفوعات يقول عليها من ضمائر الرفع إنما لو كانت تقع منصوبة يبقى من يعني مثلا التاء دي من ضمائر ايه؟ الرفع ماشي؟ طيب ما؟ ضمير رفع ونصب وجر ضمير رفع ونصب وجر او وخفض يعني تقع مرفوعة تيجي فاعل تقول ضربنا او كتبنا وتقول ايه؟ لقينا يبقى لقينا دي تبقى ايه نا الفاعلين طيب اما تقول لقينا يبقى ضمير ضمير مفعول ضمير المفعولين لقي فلان نحن يعني لقي لقينا يبقى الفاعل مين لقي هو نحن الضمير مستتر في الفعل جوازا تقديره هو وإذا كان الضمير يعود على الغائب يستتر جوازا وإن كان يعود على غير الغائب يستتر وجوبا طيب وتيجي مجرورة مر بنا فلانا ونحن جلوس بنا مجرورة. ودي يمكن من الضمائر ينظر أنه يبقى ضمير رفع ونصبه جر مع بعض طيب قال لقينا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحن حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصى معناها قصى ويمنى القصص إنما معناها ايه كنحن حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابي عمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم ولو حدثنا ابو بكر بن ابن ابي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمر بن جرير عن أبي هريرة ابن عليا طبعا رجل وابنه وحدهما من الأئمة والآخر معتزلي لأكرامة له قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن, ابن عمري ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس البروز معنائه الظهور الله جميعا ظهروا وتطلق على الخروج لأنه ظهور وأن البيوت خفاء من خرج رجل يقولوا برز يعني ظهر بمعنى برز بارزا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان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 فإنك إن لا تراه فإنه يراك طبعا لو وصلت فتقول إنك إلا تراه يعني إن لا يعني إن كانت الحالة أنك لا تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بإعلاما من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها نص الأول إيه ربتها فذاك من أشراطها وإذا كانت العرات الحفات رؤوس رؤوس الناس إذا كانت العرات الحفات رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها رعاء ورعاه بمعنى معنى واحد يعني فتقول رعاه بالضم أو رعاء بالكسر وعالهمز يبقى مع الهاء ضم الرأ ومع الهمز كسر الرأ وإذا تطاول رعاءه ودي جمع طبعا جمع راعي والبهم هم؟ نعم؟ الغلم والله أعلم وإذا تطول رعاء البهم رعاء للغلم ولكن البهم معناها أولاد الغلم الصغار يعني فذلك من أشراطها في خنص لا يعلمهن الا الله ليه استعمل الباء؟ شكله بيتساءل تحقر ايه؟ بيحقر الرعاء مين اللي على كده؟ مفيش غير التحقير لا دهينهم فورا ها ما الصغيرين كبروا عندهم يفضلوا فقره ليه شريهم ولا الغنم خلفت عندهم والبدخ اللي هم العرب يعني اللي بتنجب عندهم الحيوانات لأنه ممكن ناس تشتري الكبار تغزيها ولا حاجة على كل حال موضع بحث ولكن البدر وان ترى العرات العراتة واذا كانت هنا واذا كانت العرات الحفاء الحفاء, الحفاء الحفات واذا كانت العرات الحفات رؤوس الناس رؤوس الناس اعربها غبر كانت كانت الحفاه رؤوس الناس حفاه العراة لا النص الثاني هو الثانيه ايه ترى رعاء الشاءِ يتطاولون في البنيان طبعا ده حدث في زماننا يعني نحن جينا بأشرط الساعة معنا نعم اه دخل يا ان المدرسة في المدرسة الابتدائية سأل الطلاب على التلاميذ بقى ما هم صغيرين لسه اتعلموا هؤلاء فقام تلميذهم قال نعم فلان وفلان كانوا جورنا بالاسم هو الحديث ده جاي في الجيران فلان وفلان كانوا حفاة عرا عاله وبانوا دلوقتي بانوا ايه بيوت عاليه وهذا يدل على ايه ماذا حصل في هذا الزمان يعني كان البادو السعوديين كانوا يأخذوا الصدقات من المصريين يبعت لهم الأكل العدس غيره من المنتجات المصرية يعني قام حول عدس ونحو والثياب وغيره وكان في هيئات في السعودية مصرية اسمها التكاية جامعة تكية يبقى. فيقولوا التكية المصرية في كذا وكان يروح للشعادين يقفوا طوابير ياخدوا يعني المعونة اللي مصر بعتاه مصر تبعا كانت غنية جدا وكانت مدينة انجلترا أيام الملك كانت مدينة انجلترا ولكن الثورة المباركة الاثنين <تصفيق> الحقيقة قضوا على البلد ولان هما ما كذبوش يعني هما قالوا احنا اهدافنا القضاء على الاستعمار واعوان والقضاء على الملك واعوان ست اهداف للثورة سنة 52 والقضاء على الإقطاع ورأس المال المستغل وقال إنه قاله وما دم حس كل رأس مال مستغل عشان الناس دلوقتي يبقوا طمعين فقضوا على كل رؤوس الأموال وفقروا البلد مع الاعتذار لحماي لا يرحم هو كان يعني شريف وذلك رمو في السجن تاني يوم أنا طول قالوا هم تصدقت ولا ايه بعده قاموا بالثورة قالوا الديمقراطية بقى والعسكر يروح سكناته بقى وامور يعني زي ما قولنا قالوا يا الله تصدقت قاموا له كده بس وراح يابني يا هتسكت مش ساكت لا مش ساكت وحرمينه بقى في السجر الحربي وبعدين نفوه خارج البلاد وبعدين جوه جابوه هنا حدده اقامته وممكنش متدين بس يعني كان مصدق المبادئ يعني اللي هم الثورة يعني الحرية اشتراكية وحدة ده الشعار للثورة زمان حرية اشتراكية وحدة طبعا ما فيش اي حرية خالص في اشتراكية شوية والوحدة بقى حاول يوحد العرب بس تحت امارته هو فبعد العذاب وفقته سوريا وعملوا الجمهورية العربية المتحدة وبعدين بعد شوية سوريا فكت تاني يعني كنا دولة واحدة برئاسة جمال حيب الرئاسة قوي كان نرجع تاني عايز ايه عمر كان اسموا ايه اسموا جمال عبدالناصر اش عارفوا اما اصدق على التاني اسم يوسف صديق يوسف صديق اللي نفذ الصور هو اللي طلع بالجيش يومها و... واحتل الوزارة وابض على ال على الرؤساء الحكومة كلهم الرؤساء الجيش والوزير هو اللي عمل الثورة كلها. ان هم جمال وعبد الحكيم كانوا ملكي يومه وقفين يتفرجوا بس. درجة ان العساكر بتوع ابضوا عليهم. لانه لقوا ناس ملكي وبيتبصصوا كده روها مسكنة. راح شافهم لقاهم جمال وعبد الحكيم يعني ما اشتركوش في في التحرك اما السادات فكان في السينما كان في السينما ليله بتتفرج على السينما اما حوسني بقى ادامه ده فبعد ما نفذ الثوره وان طبعا كان اشجعهم واشدهم وافرمهم وأ... وبعد كده لا لا لا الله <تصفيق> وبعدين طبعا استعجل بيه جمال لانه كان اعلى منه في الرتبه وكان البروتوكول اللي هم عاملينه مع بعض ان الاعلى رتبه هو اللي بيمسك ما هو كان معجشهم في دور ان احنا يعني مع بعضينا يعني وف عينوا محمد نجيب على انه وبعد شوية بقى ايه قبل ما يشيل محمد نجيب سجن دول بقى سجن الصديق ورشد مهنا والناس اللي هم الكبار اللي كانوا ممكن ياخدوا منه الجو وبعد ما اطمن يعني وحج زكريا ده كان حديهم كان برضه في الأخدمية الله المعاءة ووافق معاءة بتاعه فراحشيل محمد نجيبه وتسلطه وكان يعني يحب السلطة اكتر من نفسه اكتر من عينيه عارفين التاريخ مش عارفين واضح ان ما عارف اي حاجة منها بقول اه ايدي اكتلش في الكتب لا موجودة في الكتب جمال حمد ده مؤرخ الثورة وكان بيحب جمال جدا متحيز له إنما قال الحاجات دي قال جمال كان يحب يعني الرئاسة بطريقة لدرجة أن عملوا اجتماع مرة فمسكوا زكريا زكريا أكبر رتبة يعني شالوا يسوف صديق بقى زكريا هو زكريا محيدين فبيقول إيه بعد ما زكريا مسك الاجتماع ومشي بقى جمال هيتجنن وقعد يقول يعني هي بالرتبة هي مش عارف ايه ده كلام ده كلام الجمال المؤرخ يعني نفسه وبعد انه قال انه بقى في الحتة دي قال ان حبه للرئاسة كان يعني غير انتخط الحدود ايه يا أحمد ما فيه سلسلة هالفرنس والإنجليزي كل خطوات دي كان على الصغر وكان بقى الشيخ محمد موسى الشريف محمد موسى الشريف ده لا في اخواني يعني <تصفيق> مش زي الاخوان بتوعنا هو مفيش زي الاخوان بتوعنا برضو. <تصفيق> بتوع بتوع غير برضه احسن يعني في السعوديه فيها اخوان واحسن طبعا ما بقى في ناس بقى مبتدعه خالص زي بتاع تونس و السودان دول ضاربين خالص ليه هم يعني اراء من يعني حاكموا عليهم <تصفيق> جلال كشك جل... جل... كيش... اه يعني في حاجات مكتوبة في حاجات مكتوبة آه. ومذكراته بس يسيب مذكرات السادات <تصفيق> انه مكانش ليه في اللون إنما مذكرات يصف صديق أو غيره كلها يعني قريبة من الواقع متوافقة يعني في أحداث كتيرة يعني ما تحس إنها أحداث دي حصلت فعلا طيب يا سيدي هم طبعا عملوا مشروعات كبيرة برضو ده السد العالي وزي بناء الجيش ان كان اهدافهم ثلاثة بناء وثلاثة هاد الهاد مقلتلكوا عليه اللي هم ايه قضاء على الاستعمار واعوانه وعلى الملك واعوانه وعلى الاقطاع ورأس المال مستغل بقى البناء بقى فكان انشاء جيش قوي ده احد اهداف الست فهم عملوا جيش ضعيف اتاكل كله في 67 و وطبعا عملوا السد العالي وامموا القناه ودفعوا الفلوس اللي كنا هندفعها لل... يعني ادوهم ادوهم الفلوس ممموا وهجموا علينا هو كان يحب الجعجع كده والحاجات فهم كانوا لهم الامتياز ينتهي بعد تأميم القناة بحوالي عشر سنين يعني هم قال لك احنا نشرف على حفر القناه ونعملها وبعدين ناخد ريعها لمدة مئة سنة فكان المدة دي انتهي في عشر سنين بعد عشر سنين التأميم يعني فإنما شخطوا فيه بقى وبعتوا الـ الـ الـ الأدوان الثلاثي فإداهم قيمة العشر سنين يعني ما عملناش حاجة <تصفيق> يعني هي حركات بس شهرة طب ما عملناش حاجة لو أنت تقدر تحارب وماشي إنما أنت بقت يا أممنا تديهم الفلوس طب يا باللي عملناها طب ما وكانوا واخدينها واخدينها وكان دفعناهم على العشر سنين يعني وخلصت بدل ما ندفع المبلغ كله واحنا معناش على كل حاله هو كان يحب الشهرة والمجد فكان يعاوز يعمل أمور كبيرة مشاريع ضخمة تشتهر باسمه يعني مع الريادة ومع الأمور السياسية والتكتلات اللي عملها حركة عدم الانحياز ما هو طبعا علشان آه خد فلوس الأغنية سواء اللي خدها يعني اللي يملكها واللي ما يملكهاش ووزعها على الفؤر يعني مين الحرامي اللص الشريف كان اسمه ايه؟ أرسيم لوبين ولا؟ ياخد فلوس الأغنية اديها للفؤر طب الأغنية دو منهم ناس بمجهودهم واكتهادهم وناس حرامية آه يعني فيه استغلال لا هو مفرقش الأول قال كل واحد ما يزيدش ملكه هو وقصبته عن 200 فدان وبعدين قال لا 100 كفاية وبعدين قال لا 50 كفاية وخد بقيت الأراضي ودها لل لما هو فيه ناس يعني من غير استغلال من غير الظلم يعني الحد كونة الرؤوس الأمول دي هتاخدها بمقابل ماسبة ما تاخدها سرقة بقى <متحدث> لا يعني ما احنا نفرق يعني كل واحد والتواريخ معروفه هو يعني دلوقتي اما نيجي نقول مثلا العهد البائد الفنون دي ما احنا عارفين مين الشريف ومين اللي مش شريف ما هو في ناس اغنيه جدا دلوقتي واحنا عارفينهم ان هم ناس صالحين وبعرق بينهم مجهودهم واستثمارهم الحلال هناخد منهم ليه إنما الناس الثاني إحنا عارفين ناخدين إزاي فمع التفريق ناخد من الظالم ومعليش اه ناخد من الظالم وطبعا مش هنقدر نعرف يعني لو عرفنا ظلم مين نديله ده المزبوط يعني معرفناش ظلم مين بناخدها لحق الدولة ونوزحها بقى على الفقراء على ده على ده وجه السادات برضو نفس الصيغة برضو المجد والشهرة وإنه يعمل مشاريع ضخمة ويعمل انتصار حرب ويعم كذا علشان المجد وإن المجد أعلى من لذة المال عند يعني النفوس البشرية الطبيعية ولما الإنسان يؤمن ويتدين يبقى في عنده ايه مطالب اخرى احلى عنده من الايه المجد والشهرة والمال و... وفي نفوس بقى ايه على العكس قال لك مجد والشهرة ايه خارب البلد خلص بقى من كل جوانبها ولا همه يجتموه يقوله عليه حمر ما بيفهمش يقوله عليه خارب البلد يقول هم حاجة يكوش على الفلوس وخلص كل رؤساء الدنيا يأخذ إسرائيل فلوسوى ويعملوا مشاريع علشان ينالوا المال والمجد الناس تقول عليهم الشرف والمكان ده لا هو عايز حاجة واحدة بس مش بيقولوا توحيد المقصود نفي الأغيار وتوحيد المقصود هو بقال لك لا الموزع جهدي في حاجتين وهدين الشعب لا ملوش قيمة يعني يعمل له ليه الدول بيقعدين عشان أخد منهم بس يعني على, على أفاهم أخد الفلوس ينتجوا ويعملوا وأخدانك الفلوس مش مهمة بقى يعني وبعدين كان لحد الانتخابات قبل اللي فاتت كان بيراعي البلد سين ناس فقال لك ايه نجح شوية معرضة اخوان على شوية من هنا سياسيين على مش عارف ايه ويعمل يعني شوية حاجات كده وبعد كده في المتخلات الأخيرة الخلاص بقى مالوش لازمة يعمل و... فلا ندح معارضة ولا عمل أي حاجة ولا أي حاجة بقى خلاص يعني خلاص بقى انتهى الأب عشان جمال موضوع 2005 جمال مالو عشان الحمل بتاعته يعني يتاخد بسيط في 2005 عده قولة تانية يعني يبتدي بس يجي طربقها في 2010 في خلاص بقى خلاص ايه؟ خلص ازاي لكن لو كده بقى كان يعني عمل بقى حاجات كويسة في الغباوة الغباوة بتنزل على دماغهم يعني اللي عاوز يحرص السرقة اللي بيسرقها والبتاع يعني كان ممكن يبقى يتعامل بذكاء اكتر وسيدنا معاوية طبعا كان من ذكاء التاريخ فالبني وبين الناس شعرة ما تنقطعش يفضل شديدها كده ساعة ما يشده هم زيادة يرخي يرخي بالقدر انها إيه؟ تفضل مستقيمة برضه لان الناس كلها اهواء وكلها مطالب شخصية وكلها فلازم يسسهم ان يوصل لدرجة ان ما تنقطعش اللي بينه وبينهم ده الزكاة بقى ان يتحكم في الناس وطبعا سيدنا معوية كان بيعمل لله فبيسوس الناس علشان يحملهم على الديانة ولكن كسياسة بقى يعني تنفيذ السياسة سياسة الناس اللي هي معارضة سواء كان هو اللي حلو وهم اللي عشين او العكس لازم يبقى فيها زكاء وقال لما هو شد الشعر لما ايه انقعت لما بدأت الناس تشد مرخاش هو شوية لا شد زيادة قالك مستهيفهم يعني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 في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة يعني إيه في خمس لا يعلمهن إلا الله يعني هذا المذكور ضم ها فتقول مثلا قال بالوجوب فلان وفلان في آخرين في الفقه هتلاقي اللفظ ده يعرفت يعني في آخرين يعني ضمن آخرين قالوا ولكن ذكرنا دول على سبيل المثال أو على سبيل الاهتمام أو نحو هذا نعم قال في أمم قد خلت ها يعني ضمن أمم كده أنت تفسيرك كده وتسأل طيب شوفوا التفسير ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير طيب الخمسة دول الإنسان ما يعرفش تفاصيلهم وما يحدث على وجه التحديد ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم هذا وحده وقد أعلمنا بشيء من الأمارات والعلامات والأحداث هو اللي أخبرنا سبحانه وتعالى إنما نعرف الساعة إمتى ما نقدرش نعرف مش حد اللي يدعي يقول الساعة يوم كذا 28 إبريل سنة 98 يبقى يبقى أي كلام كل شوية يقولك يوم القيامة يوم كذا وطبعا كذبين كلهم محدش يعرف الكلام ده في أمارات وعلامات وطبعا مع الزمان الزمان طويل قوي والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرا أنه بعث قريبا من الساعة بعثت أنا والساعته كهاتين فقاله الالتصاق والقرب مع سبق أحدهما للآخر كده أشوف يعني الزمان طويل كل ده الزمان ووعدين باقي منه حاجة صغيرة بالنسبة للزمان تبقى الحاجة الصغيرة دي كم سنة كتير دي الزمان طويل اوي مش كده زمان ادم طويل اوي من ادم لحد يوم القيامة فان ما يبقى النبي بوعث كده يبقى حاجة والله اعلم طبعا يعني بداية الحساب من امتى من ادم ولا يمكن من خلق الارض ولا من ايه لو من خلق الارض تبقى طبعا المسافة ايه كبيرة جدا ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير قال ثم ادبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه الرجل هو عايز ايه يثبت لهم انه ايه إنه اختفى فعلا فقال إيه ردوا عليه الرجل اه مبايده وافيه في كل حته هو زمان ما كانش فيه عربيه ياخدها ويجري ولا موتوسيكله مش كده؟ يعني مهما يكون راح يلحقوه برضو واتخرج فقال ردوا علي الرجل فخرجوا يشوفوه يعني راح فين بقى وبعدهم ما هوش من الأهل المدينة ولا يعرفه منه أحد فيبقى لو دخل بيت من البيوت كان علم برضو فقال رد علي الرجل وده دليل على جواز الأمر بالمحال أحيانا لا يحصل المحال إنما لبيان حكمة وهي عجز مثلا للناس عن أداء هذا ممكن يبقى مش المقصود هنا إن يأمرهم بالرد وهو يا لا أو يأمرهم بالبحث يعني إنما لو قلهم ابحثوا عن الرجل ما تبقاش قوية غير ردوا علي الرجل عايزين يجبوه بأي شكل مم. ولكن طبعا أمر المكلفين بالمحال ليفعلوه ده المحال نسموها في أصول الفقهة إيه؟ لا يجوز الأمر بما لا يطاق ما لا يطاق يعني ليس في القدرة وده نسبي طبعا يعني واحد يطيق حاجة غير التاني ما يطيقهاش إنما الأمة كلها ما لا تطيق لا تؤمر به لتفعله رد علي الرجل وهذا الاستدلال لم أره من قبل تسأل فين جبت الكلام ده منين ولكنه أمر بالمحالة وهيجبون منين يعرفوا يجبوه يعرفوش يجبوه خلال طلع في السماء خلال اختفى يعني اختفى خلال وقد يجاب انه النبي كان لا يعلم صلى الله عليه وسلم انهم لا يستطيعون الرد فكأنه قال حاولوا قال حاولوا رده يعني حاولوا تردوه وهو مش عارف ان هم فيبقى مش امر بالمحال ولكن حتى لو امر بالمحال مش هو ده اللي كلامنا فيه مش هو ده اللي كلامنا فيه والامر بالمحال يأتي احيانا تعجيزا زي ايه يسموه امر إيه؟ امر تعجيز ها قلقونو حجاره او حديده كده هاتوا بصوره مثل من مثله ده تحدي يعني اعجاز برده اه هو يعلم انهم لا يستطيعون يعني يحاولوا هذا حاولوا هذا ولكن في التحدي هو يقول قبلا لن تستطيع أن تفعله مش كده ولم تفعله في التحدي إنما قد يقال بدون تحدي يعني يطلب هذا بدون تحدي ليثبت العجز أو ليثبت معنى زي هنا كده يعني يخليهم يحاولهم غير تحدي ولا حاجة لأن ما لا يوجد التحدي يعني زي المعلم مع التلاميذ ما فيش تحدي بين التلاميذ والمعلم فبيقول لهم يعملوا كده عشان يحاولوا وما يعرفوا أنهم عجزوا يقوموا يعرفوا مثلا قدرهم بالنسبة للمسألة أو أن دي مش, مش ممكنة يعكده يعني, يعني تعليما ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم يا حبيبي قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير حدثنا محمد ابن بشر حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري السراري جمع سرية اللي هي الامل مستولده يعني يجمع السريه و معناها ايه سيدها ومعناها ايه ولدت الامة يعني دي على الامة مش على بعلها يعني السراري بالتخفيف الياء او السرارية بتشديد الياء لغتان اذا ولدت السراري بعلها الامة هنا اسم الجنس يدل على السرية يعني أما إذا, إذا نكحها عبد هنا مهدد طبيعي يعني ده ما فيش حاجة غريبة يعني. إنما قال وجود السرار يدل على وجود الإماء وكثرتها وده يدل على الغناء يعني الأمور تختلف وده طبعا على التأويل ده وجد من بدر يعني مش من زمان ما وجد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم شويه ان ايام النبي كانوا فقراء مم. نعم نعم رابع وخامس السيد هو والد الدكتور حسين شغلتكم ايه مين اللي امين سر المعاجم سكون احنا بندي بندي مختار الصحا زمان لواحد طب فين موجود مم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله نبينا محمد صلى الزوج قد المراه الايه العادي عادي اللي يسقى بالمطر من الارض يعني ولا ايه امم الفقه ولا السيره اذن السيره عشان اللي عايز يروح يروح قامت ربته عشان شرحنا ده في ال40 مش قلنا ايه في ال قلنا ربها ليه معنى وربتها ليه معنى اللذا الامه ربتها العقوق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مم> ها على اي صوره التطوع قلنا السيره الاول دين السيره ماشي